يا ايها الذين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 قُلِ الْمَوْتُ وَبِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تسؤهم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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذله فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ الرَّمْءُنِنَ أَلَيْ يَكْفِيَكُمْ أَيُّمِدَكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ أَلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُعَزِّلِينَ بلام إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم يا فورهم هذا يمدكم ربكم يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسويين وما جعله الله إلا بشرا لكم ولتطمئن قلوبكم به